سي اسم الرب ذا حنين يترد حنا مايعد ديح الوقت ذي زمان وردت وابذر الإنسان نخرق <تصفيق> العبذي ثم قيث تم خرط أثن جرل نقمثي سليس وري أقرغ نملي سابريذ أذي من غذي وفر إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن البرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا نهج يسن الكفار السلسر رقيوذ ثمس أصريحا ثسن ذي الكاس يخضر سرح الكافور ذرعن سر ذي, ذي سيثسن رعفذ ربي وقمن أن ذدنا الذين فيه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مشكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطررا مقنن سكران هذا وفين التقوذن أسل فجعا الشتشين ذي المكلان غصف غنتي من سن يوزواري ذي وجير ورثتون ونيتحبسن أروا عدو أقرنس وركن الشتش حسن يوثمان ربي ونفغين كلا لخلاص ولا له ذور شكر نكونين نقذب بالناء السن الشد العسير فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وصرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على ذرائك لا يرون فيها شمس ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا يا ربي في اللشن المصايب بوشن يغيرفني شرحا فرحا يكون فسي نمسوران سل جنن فيه الحرير نظر قند ديك الثغافيه من فرحان اورزار نف في جوار قربد رسمار ساحل نكوسان ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأس كان مزاجها زنجبيلا عين فيها تسمى سرسبيلا في اللسنة ذات دورا سرحيل الفطة ذلكاش خذ من السردجاج ذلك الطعام عمران دسرق دريفغان ذيكسات نسوين السركاس خضر نسد زنجبيل ذيكسيو النلعين صار تسمي نسل سبيل ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حجبتهم لؤلؤ منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أشاور من فضة وسقاهم ربهم شراب تهورا فلس قدش وراش دمذ مشتحانا ما فزرطا أسغل لض ذي اللؤلؤ يبجرعا لو كانت مقر الظنا آر فزر الظنايم ذي سعيا نوسعا فلسن لحرير جزاو ضرققن الضجران ارفضتقنن سذم قياس يسويسن بابنسن في السيث تزدقى تسفا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم شكورا وقيل الجزي خنوين أين تخذ من فهمت إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاسبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما من وكفورا نكون دين الزلين من القرآن في الله لك دمي زوار صفر وينفغا ربي وارتضع دي سنهوا ذي العصي نغذك فريا اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل في الشده وشبحه ليلا طويلا اتذكر اسم من بفي اما الصبح مثل ديف ظل شهر بالقيظ سبعه سبحه ستور ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوم ثقيله نحن خلقناهم وشددنا اسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وينفغن ذا الدنيس الجنذ الفرس يعرن أذنكنا نثني خلقا أن السقوى لجوال سن أملكنا لا نبغو أثندا في الدرس ويض إنها به فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليم حكيم يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاب في مرة أسمك ويبغى نبريد غرب بيس ويبغى نبريد غرب بيس ويبغى نبريد غرب بيس حشي يبغى ربي ربي يعلم سكل شي إسنا لضب الرمور أليس كشموذ يبغى ذي الرحماش ماذا الظرمين ذي عثاف سنيه ققر